أَلَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُعَثَاءَ أَثِيَامًا رِّزْقُنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ هُدًى فَمَهِيَّ أَهْلِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فقرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مليدين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشرفين مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ